واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدين والابصر ان اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندلال من المستفين الاخيين واذكر اسم عيلون يسع وذا الكفل وكل من الاطيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحه لهم الابواب مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَابٌ هَذَا مَا يُعَدُّونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ هَذَا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبيس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وأخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم مباشر معكم لا مرحبا بهم انهم صالون نار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرام قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار